نتكلم ان شاء الله تعالى على فقه الحديث هذا الحديث رجاله معروفون تقدموا مرارا وتكرارا يحيى ابن يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام فهو فقه عن أبي صالح صاحب ابي هريره ما اسم ابي صالح تفضل السفيان ذكوان السمان تابعي الجليل هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه برقم 782 وثمانين عليه بقوله باب جهر الماموم بامين باب جهر المأموم بآمين وهذا الحديث في القطعة التي أوردها مسلم بلنرد فيه ذكر للتأمين وكونوا على ذكر من ذلك فهذه مسألة تهمنا قريبا وتحل إشكالا من خلال ما علمنا من الصنعة الحديثية عند الإمام مسلم، هذا الحديث كما هو معلوم من السماس التي ظهرت جليا لنا من خلال هذا الدرس أن صحيح مسلم عبارة عن نسخ حديثية، فجل الأحاديث التي في صحيح مسلم نقلها من كتب. وبينه وبين هذه الكتب واسطة واسطتان وكثر فهذا الحديث في الموطا واخذه من الموطا بواسطة تلميذ مالك يحيى ابن يحيى ومسلم يأخذ عن مالك إما بواسطة وإما بواسطتين وفي الباب التالي الذي يلي هذا الباب معنا حديث يروي مسلم فيه عن مالك بواسطتين وجل روايات مالك عن مالك جل هذه واسطه وهي إما القاعدة عبدالله بن مسلم وإما يحيى بن يحيى الأندلس تأملوا ما يفضل الحديث الحديث فيه إذا قال الإمام اذا هذا القول في الصلاة والمنفرد المنفرد صلاة أي صلاة جماعة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده الإمام يسبق يسبق المأموم أم المأموم يساويه ولداني يسبقه تصميع التحميل وظهر لنا هذا جليا في أحاديث فبقت هذه بتلك تذكرون ذي اللقوة وهذا يفيدنا في التأمين هذا يفيدنا في التأمين فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا قال الإمام سمع الله بمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وفي رواية صحيحة ولك الحمد وتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك فيما مضى أن قول الماموم ايضا يقول ايش سمع الله لمن حمده هذه مساله فرغنا منها وتكلمنا عنها فيما مضى قال إذا قال الإمام التسنيع الله لمن حمد لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وهذا يغفل عنه وعن احتساب هذا الأجر كثير من المصلين فإنه من وافق قوله قول الملائكة فيش يعني التسنيع والتحميد وفر له ما تقدم من ذنبه ليس فقط في التامين وإنما أيضا في التسنيع والتحميد. وايضا في التسبيح والتحميد. وهذا يشمل الامام المأموم. فانه من وافق قوله قول الملائكة غثر له ما تقدم من ذنبه. نريد ان نعرف من خلال احاديث الباب. اشياء نقرأ إلى وهي في ذهننا. الاول. هل هذا خاص في الصلاة? هل هو للامام المأموم? هل هو في الصلاة وخارج الصلاه هل هو للمنترد؟ نريد أن نعرف هذا. هذه واحدة. الثانية ما معنى الموافقة؟ هل الموافقة في الصفة؟ أن تقول آمين أو صنع الله لمن حمده بالخشوع والخضوع والسكينة وعدم الرياء؟ ممكن. فمثل هذا الرفض يسعف لأن الإمام والمأموم لا يكون من ذلك مره مرة واحد يسبق والاخر يلحق. فلا تكون الموافقة في الوقت. على مثل هذه الرواية. وانما تكون الموافقة في الصفة. من وافق تأمينه تأمين الملائكة اي? بالصفة. فالملائكة لا يوجد عندها رياء ولا عجل ولا سمعة. وانما عبادتهم خالصه لله تعالى. نريد ان ندخل هذا الامر. فبدأنا بقريمة تقوي أن تكون الموافقة صفة لا وقتا وزمانا وعندنا في أحاديث الباب ما يسعف أن يكون في الصفة أيضا والوقت ثم نريد أن نعرف أيضا من أحاديث الباب من هم الملائكة هل هم الرقيب العتيد هل هم الحفظه هل هم الذين يتلمسون حلق الذكر ام جميع الملائكة نريد من خلال احاديث الباب ايضا ان نعرف الملائكة المعنيين. اي نتحور الملائكة الذي يليه نقرأ عصا الاسناد الذي يليه نقرأ الاسناد الذي يليه عليه الباب نعم حدثنا ياسوب ياسوب عبد الرحمن هل تهلم عن نبيه وغيرتها من نبيه صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي يعني ما المراد بمعنى حديث سمي ما المراد بمعنى حديث سمي أن الموافقة تكون في سمع الله من الحمد وفي ربنا لك الحمد وذكرت لكم أكثر من مرة أننا بحاجة إلى كتاب يبرز نتوم الأحاديث التي أغفلها مسلم فمسلم أغفل المثنى أغفل المثنى هنا ولكنه أظهره في الباب نفسه بعد قليل تكون على ذكر من ذلك وهذه فيما مهمة في صحيح مسلم الأصل عند مسلم عدم التكرار بخلاف البخاري فالاصل عند البخاري التكرار والاصل عند مسلم ان لا يقطع الحديث وانما يرويه بتمامه وكماله خلافا للبخاري فان الاصل عنده ان ياخذ منه ما يحتاجه للباب الذي زوجه ولذا قالوا فقه البخاري في تراجمه فمسلم سمته العامة أنه يورد الأحاديث تابنة غير مفطعة ويورد الطرق بتدامها لا يفرر إلا عند الضرورة ومسلم كما تعلمنا أكثر من مرة ما ذُهب ولكنه مع عدم خذوته راعى المعان ومسلم في صميه في فرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا يناسب شرطه الذي استخدعه له. فشرط مسلم اعلى فروى عن رجال لم يتكلم فيهم ومسلم نزل الى طبقه دون طبقه البخاري فتكلم في... فروى عن رجال تكلم فيهم شملهم اسم الستر ولكنه انتقى فلم يروي عنهم الا الاحاديث الصحيحه فنصف البخاري مهما فرق وان لم يجمع فشرطه يزئف ومسلم بالجمع بسرد الأحاديث على اثر بعضها بعضا رد على من يقول إن الأحاديث لا تقوي بعضها بعضا وأكد في سرد الحديث في الأحاديث التي في وردت في الباب أن الأحاديث تقوي بعضها بعضا وهو لا يتكلم علمنا هذا بصنيعه ونحن نقرأ صح مسلم ونبحث عنه منهجه وعن ثمة الصحيح فمع أنه لم يكرر إلا أنه هنا كرر لماذا كرر نتأمل ما هو متن هذا الحديث نتأمل ويبقى أن في هذا الاسناد لطيفة شاركت الأستاذ الذي قبله وهو أن هذا الحديث في نسخه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وجبت نسخة محفوظة طبعت في كتاب دراسات علم الحديث قدمها الأستاذ محمد مصطفى الأعظمي في مجلدتين طبعة العربية وقدمها بالفرنسية دستور بول رد فيها على المستشرقين الذين يزعمون أن الاحاديث لما يقول السند يكثر إيش؟ تكثر الخطأ ويقع التحريف على الاحاديث فاخذ فأخذ صحيح نسخة سهيل بن صالح وقارنها على من خرجها خرج منها. من امثال احمد ومسلم والبخاري واصحاب السنة. فوجدنا الاحاديث حذو القذة بالقذة. حرفا بحرف كلمة بكلمة. وهذا يؤكد ان انا امة الاسناد واننا وان ديننا محفوظ وان الله تكفل بحفظ ديننا. فهذا الطريق مسلم اخذه بواسطة بواسطه سعيد عن يعقوب ابن عبد الرحمن القاري المدني ووثقه كان نزيلا كان ينزل الاسكندرية اخذ بهاتين الواسطتين فنقل هذا الحديث من فضيلة سهيل عن أبيه عن ابي رضي الله عنه ولا حديث فش مسألة عن سهيل عن أبيه عن أبيه كثيره كثيره جدا وتكاد جل الفضيحة تكون موزعة في مشاهير الكتب اي ننظر الان الاسداد الذي يليه باللفظ. وهل بنصلة بين اللفظ مع الذي قبلها ام لا? نسمع. على إذا فإنه من تأمينه ما تقدم من ذلله مارسنا بدايه نقول ان هذا الحديث ايضا فيه سمة تسبق السنن التي تشابه السنن في الحديثين السابقين انه من الموطا كالاول وهو في الموطا في الجزء الاول صفحه 87 88 تناقله ابن الموطا من؟ يحيى ابن يحيى ابن شهاب الزهري ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكلاهما رواه ابي هريره اذا امنت امام تامنوا هل هذا الحديث كالحديثين السابقين ام انه باب جديد الحديث الذي قبله اذا قال الامام استمع الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث إذا امن الإمام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة هناك في موافقه التسميع والتحميد وهنا في موافقه إيش تأمين فكانه باب جديد وذكرت لكم أكثر من مرة أن تبويذات العلماء على صحيح مسلم وقع فيها خلل ومن داب الخلل هذا الخلل الذي معنا الثاني غير لحق بدليل أن مسلما على الرومي من ان سمة كتابه عدم التكرار الا انه كرر الحديث بطريق ثاني فكانه باب جديد عنده وسياتي التكرار بعد قليل مع اللفظ او مع شيء من اللفظ هذا الحديث اخرجه الا امام البخاري فقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك به فمسلم والبخاري قرينان في مثل هذا الاسناد. كل منهما يروي عن مالك من طريق واحد. دوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله باب جهر الإمام بآمين. وهو عنده في صحيحه برقم 780 قال باب جهر الإمام بآمين. قال إذا أمن الإمام فأمنوا متى يؤمن المعموم? اذا امن الامام. اذا الامام يؤمن او لا يؤمن? يؤمن. اذا قال البخاري رحمه الله. موّب على هذا الحديث. قال باب تأمين. او قال باب جهر الامام بالتأمين. باب جهر الامام بالتأمين. وقال وقال عطاء امين دعاء. وقال البخاري امن ابن الزبير ومن وراءه ان للمسجد لجه تسمع لجه من التأمين وقال لبى ابن الزبير وهو امام اذا امام يؤمن وقال وكان ابو هريرة ينادي بالامام لا تفتني بالتأمين في ان لا تفتني؟ لا تسبقني هذا معناها لا لا تفوت علي التامين امن حتى وامن لا تفوتني بالتامين ما معنى قولي. لا تفوتني بالتامين لا تفوت علي التامين يا اهل الايمان امن فكان سنية الجهر بالتامين من قبل الائمة كانت تتركز من التابعين فكان ابو هريره ان صلى خلف امام يقول لا تفوتني بالتامين فليس انت يا ايها الطالب طالب العلم طالب سنة النبي طالب سنة السلف. فلات ووجدت الامام لا يؤمن قل له لا تفوت علي التامين امن حتى وامن حتى نحصل هذا الثواب. ثواب ما هو. فهل الثواب? غفر له وتقدم من ذنبه. ثواب عظيم. فالأيما الذين لا يؤمنون يفوتون على الناس مثل هذا الثواب. فلذا ابو هريرة كان يقول لا تفوتني الإمام البخاري علق هذا الأثر عن ابي وريرة في أي باب قال باب جهر الإمام بالتأمين ثم قال الإمام البخاري وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحدهم على التأمين حب الأئمة قال وسمعت منه في ذلك خيرا كان يحب ابن عمر الأئمة على التأمين فدل ذلك على ان الامام ايضا يقول امين ثم بعد هذه الاثار التي علقها اسدد البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك بهذا الاستاذ الذي معنا هذا الحديث. وحتى يتبرهن لنا الامر جليا بد لنا من وقفتين. الاولى رواية من طريق مالك من طريق من طريق بشهاب. تابع معمر فيها مالكا فاخرج ابو داود والترمذي والنسائي من طريق معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقول آمين فإن الملائكة تقول آمين وان الإمام يقول آمين لفظة صريحه جدا 게أن الإمام ماذا يقول يقول آمين قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه فماذا يصيرنا بالرواية الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين وأنتم إذا سمعتموه رب رباللين امنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فهل هذا يسمع في الوقت ممكن او أم الهيئه أيضا أمر ممكن ويأتينا إن شاء الله نزيد بيان في سائر الروايات ويعجبني كلام ابن المنذر في الأوسط في الرابع سبحانية لما ذكر هذا الحديث هذا الحديث أبي من هذا الطريق قال يدل هذا الحديث على أن الإمام يجهر بآمين اذ لو لم يجهر به لما وجد المأموم السبيلة إلى التأمين عند تأمين الإمام إذ غير جائز أن يعلم أن الإمامة قد امن ان غير جائز ان يعلم المأموم ان الامام قد امن ولم يجهر الامام بامين. فانت تنتظر الامام حتى يؤمن. فليس من الجائز ان تعلم ان الامام امن وهو لم يجهر بامين. بد للجهر من امين. فهذا فيه دلالة صريحة على ان الامام يجهر بامين. وهذه الدلالة الصريحة في هذه الرواية من طريق ما عمره عن ابن شهاب به وفيها قال الإمام أمين اكدها ابن شهاب بقوله عقب هذا الحديث كما عند مسلم وفات القراءه قال ابن شهاب على اثر هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين ما مراد ابن شهاب بقوله كان الله يقول أمين يفصل إلى أمن الإمام شو يعني أمن؟ يعني سلامي. بل ورد في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود والترملي وبن ماجه باسمال صحيح قال وائل قال وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ غير المغضوب عليهم من الضالين قال امين. يجهر بها يسمعنا. شو هذا الحديث? قال قال امين يجهر بها يسمعنا. نسمع. يقول امين. اذا متى يبدأ المامون بالتأمين? بعد شروع لما? وهذا معنى اذا, است... إذا ايش? اذا امن فامنوا كما ذكرنا فيما مضى. تقول العرب اذا ارتحل الامير فارتحلوا. فالمأمور لا يساوي الإماء الأمير ولا يسبقه وإن بدأ الأمير بالرحيل فالمأمور لا يتأخر عنه وإنما يتابعه مباشرة طيب نسمع روالتي بعدها ان هذا مضيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتحاد اهتمائه ولم يتفق قولا المشفاة اول اما كف على باب الرواة حرمل ابن يحيى ثميل الشافعي ومسلم البخاري لم يخرجا للشافعي وسئل ابو زرعة ابن العراقي عن سبب عدم اخراج البخاري ومسلم الشافعي فقال, فقال رحمه الله لم يقع لهما قصدا لم يتقصدا لم يتقصدا ان يهملا ويتركا الشافعي ولهذه الظاهره ان الخطيب البغدادي كتابا مطبوعا سماه الاستجاج مساله الاحتجاج للشافعي الشافعي حجه وان لم يخرج له البخاري ولا مسلم فانهما لم يتقصدا ترك الشافي وانما وقع لهم هكذا قدرا وابن وهب القرشي عبد الله يونس من هذا يونس صاحب ابن شهاب الزهري من يونس هذا معروف تفضل ابن يزيد الايدي هذا صاحب ابن شهاب الزهري ابن يزيد الايدي الزهري من اكثر يعني الروعه عنه امنا أمن. وعدد كبير من المجهولين روى عنه بل هناك عدد كبير جدا لم يروي إلى الزهري وهذا يظهر لمن قرأ كتاب الإمام مسلم بل لم يروي عنه إلا واحد أو كتابه المسمى بالوحدان لو كتاب مطبوع مرتين اسمه الوحدان وأكثر جدا من ذكر من الفراد عنهم الزهري بالرواية طيب هنا من الذي تابع مالكا في الرواية الاستاذ السابق? هل يوجد تطابق في الاسندين مع الاستاذ الذي قبله? نعم. اين مشترك الاسنادان تفضل عند ابن الشهاد. يونس تابع مالكا. يونس تابع مالكا. هذا الحديث في امال جرجاني اخرجه الجرجاني في اماليه من طريق ابي العباس الاصم وهو شافعي كان محدثا حديثا وكان مؤذنا فكان كثيرا ما يقف المؤذن يؤذن فيقول اخبرنا فلان ثم ينسى فيقول الله اكبر الله اكبر فابو العباس الاصم هذا رواه عن بحر بن نصر عن عبد الله بن واحد به في يعني سمنا بمعنى وزاد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر زاد لفظة وما تأخر ولفظة وما تأخر شاذة لأنها لأنه قد أخرجها ابن الجارود في المنتقى من طريق بحر بن نصر ولم يذكر وما تأخر فإذا دل هذا على إيش على شدود من؟ ابن العباس بن الاصفى ورسما ان هارم بن يحيى وثقة اخرجها عن ابن واعط ولم نذكر ايضا ومتأخر. وكذلك اخرجها ابن خزيمه عن يونس بن عبد الاعلى عن عبد الله بن وهب ولم نذكر ومتأخر. فدل ذلك على ان ابي العباس بن الاصفان قد تفرد بهذه الرواية فهذه الرواية شادة لما بالعباس العباس المعصم ثقة والثقة اذا تفرد يسمى إيش يسمى تفرده شذوذا وأن الضعيف إن تفرد فين خالق فيسمى إيش لا أقول إن تفرد أقول إن خالق إن شذوذا والضعيف إن خالق يسمى نكرة أو منكراء فإذا ما عند الزوردياني في أماليه من ذيالة لفظة وفر له متقدم من ذنبه ومتأخر كلمته ومتأخر شاء الله دل ذلك دل شدوث أيضا مما يؤكد الشذوذ أن جميع الروايات عن نبي هريرة وقد رواها سبعة وثمان عن نبي هريرة رويه سبعة وثمان التابعين مع تتبع الطرق لم يذكر أحد منهم وما تأخر فدل على أن متاخر من كيس من من كيس سبيل عباس من فيسة بالعباس ندخل حديثا في حديث واهم ابدل لفظة في لفظة وذكرت لكم اكثر من مرة ان كذب الكذابين ليس بالامر العسر عند المحدثين ان يكشفوه ويعرفوه واماما الامر العسر الذي يحتاج الى ورشه عمل وتعب وتتبع خطأ الثقة الثقة لما يخطئ كيف يعرف خطأ بجمع الطرق والنظر في المصادر ومشابة فتبين لنا من خلال البحث والجامع تبين أن ابي العباس بن اصف قد شذ فزاد وما تاخر في هذا الحديث ولفظه متاخر ليست لمحفوظه فيه والله تعالى اعلم ما في الاسناد الذي بعده نحن نحن يحيى قال قال أن أن أبا يوم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذ أقال أحمدكم في الصلاة آمين والبلادكة في السماء آمين فواقق إحداهما النسرة وفر لهم ما تقدم من ذلك لنا وقفا من لقائق هذا الإسناد أن الرواسهم مصريون من مصر جميعا وآية مسلم في معلمنا أنه يبدأ بمن؟ المدنيين والكوفيين حوالين المدينة وال حوالين المدينه المدينه والكو... ثم الطائف والبصره ثم الشاميين والمصريين يؤخرهم هذا ترتيب كذا بساد... تستقيم الصحيحين وهكذا فعل في الرواة في كتاب الطبقات هذا هذا الاسناد كله مصريون طرملا بن حجيبي ابو حفص مصري ابن واحد مصري عمر بن حارث مصري اصله مدني فتحول إلى مصر وكان مصريا وكان في ويدة المصر أبو يونس سليم بن جبير الدوسي أصله مدني لكنه عاش في مصر وهو مولا لابي هريره وهو ثقه وأبو هريره مدني عمر بن الحارث المصري أبو أيوب كان ثقة قارئا فقيها حافظا ابن وهب كان متخصصا فيه الراوي عن عمر بن الحارث هو ابن وهب وكان ابن وهب يقول اهتدينا باربعه اثنان من مصر واثنان من المدينه لولاهما لظللنا اهتدينا بالليس بن سعد وبعمر بعمرو بن الحارث من مصر وعبد العزيز ابن الماجسون والامام مالك في المدينه لولا هؤلاء الاربعه لضللنا. وكان عمرو بن الحارث يقول الشرف شرفان شرف العلم وشرف السلطان واشرف الشرفين شرف العلم. تأملوا معي الفرض الحديث نقص قليلا. قال اذا قال احدكم في الصلاة امين. اذا من وافق تامينه تامين الامام في الصلاة ولا خارج الصلاة. الصلاة? هناك اذا قال الامام. اذا من الامام. وهنا اذا قال احدكم اخرى فالأمر خاص في الصلاة. هذه واحده الثاني اذا قال احدكم في الصلاة امين. احدكم يشمل امام الوامو. كل منهم يؤدي الذي عليه. في الوقت الذي شرعه له الشارع. اذا قال احدكم في الصلاة امين. والملائكة في السماء. اي ملائكه اذا? هل لهم الرقيب العتيد? ضد الذين في السماء. الملايكه الغينه في السماء اذا من وافق تأمين وتأمين الملائكه اي ملائكه ملائكه السماء هم على صله معك ايها العبد وانت بين يدي الله وهو يقرأ الفاتحه بقولك امين الملائكه معك هل انت وافقت ام خلفت فان وافقت سقطت ذنوبك من صيفتك ما اكرم الله ما اخدمه سبحانه وتعالى وهذا اهميه تعليم السنه تعلم السنه امر مهم جدا من بركه تعلم السنه أن الذنوب جميعا تغفر الأمر الثالث تأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم هنا قال فوافق إحداهما الأخرى إحداهما ايش بعود أخرى عيش بعود إحداهما تأمين أحدكم والأخرى تأمين الملائكة هذه الموافقات كيف تكون كيف تكون هذه الموافقة فوافق إحداهما الأخرى الظاهر ان هذا التأمين زمان وليس التأمين صفه اذا قال احدكم في الصلاة امين من الملائكة تقول في السماء امين فاذا وافق هذا هذا يقول ان تقول ذا وافق الظاهر من موافقه زمان خلافا بالقرين الاولى في الحديث الاول في الهيئة وستأتينا المسألة في كلام الشارح وأقول لكم نقدا لا نسيئة لا يبعد عندي أن تكون الموافقة يراد بها الصفة ويراد بها الزمان لأن من ضمن الموافقة الشرعية في الزمان أن يكون المؤمن يقظا فاطنا حاضر القلب ليس صاحب غفله ليس صاحب غفله كيف تصيب مك الزمان إلا وأنت يقضان وأنت بعيد عن الغفلة فلا يبعد ان يراد بها الامران فالقرائن تسعف في هذا وذاك والله تعالى اعلم نسمع وتوجيه بن حبان في الصحيح يسعف بالتوجيه الهيئة وسياتينا تذكره عليه ان شاء الله في الشهر ما فيه الاسناد الذي بعده حدثنا عبد الله بن عبد الله وقال حدثنا امير و هو ابي الزناد عن الزناد عن ابي هريره رضي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحبكم آمين والملاحظة في السماء آمين روح ما قد احتاه من تقرأ وقراركم ما تقفنا من ذنبه تابعونا قف شوي مسم أعرج يعني فاتنا التعريف به من فترة مسم أعرج هاتي عبدالرح... عبد الرحمن عبد الرحمن ابن هرمز هكذا قلت عبد الرحمن ابن هرمز فند ان طلباني وبالزناد ما اسمه بالزناد او الزناد تفضل يا عبد القادر ارضوا الذكر هذه من الجديدات الان ان نمشي عنها لكن في اعاده اشاده المغيره هو ابن عبد الرحمن الحزامي لقبه قصي ووثيقة له ورائد ومسلم من في الباب الذي يليه قال المغيرة قال وهو الحزان. عرفه. عرفه. قال وهو الحزان. يقال في هذه الرواية ما يقال في التي قبلها. قال فوافقت احداهما الاخرى. هنا قال فوافقت احداهما الاخرى. بالتذكير. هنا قال فوافقت اي الكلمة اللفظة. هناك فوافق القول اذا قال احدكم. فعاد فوافق على القول. وهنا فوافقت اي لفظة. التأمين وافقت هذه اللفظة. هذه اللفظة. فالتأمين يعني مؤيد جديد الى ان الموافقة تكون في الزمان. اما التأمين يكون في الزمان. فوافقت اللفظة اللفظة. وافقت احداهما الاخرى. وشر له ما تقدم من ذمبه. نأتي الذي بعده. <تصفيق> حدثنا أبو زيد قال حدثنا نعمان هو عن الله عليه وسلم هذا ما هي لطيفه الإصابة الذي فيه ما هي لطيفة صحيفه الذي قبل على صحيح. صحيحه صحيحه صحيحه حمام هذا الحديث في صحيفه حمام برقم عشرة وهي أعلى صحيح موجوده الصورة محفوظة حمام هم أنا اللي يعني السنة الواحد، طب رجعنا للصحيفة، رجعنا للصحيفة، فوجدنا في الصحيفة الذي قال توافقت إحدى أخرى، وجدنا في الصحيفة توافق الصحيفة، وهنا توافقت، والد احمد سيوافق. وعند زيهاط من طريق عبد الرزاق وهو في مسند ثاني صلاة عن نامر عن همام فقال زيهاط في روايته فوافقه ولذا مسلم قال هنا ايش قال بمثله ولم يقول بنحريه قال مسلم بنفسه يعني؟ بحرف. يعني حرفا بحرف. فالخلاف الذي حصل بين الرواة وافق فوافق بواسق. يعني المعنى واحد. ذلك. الياء الزياده الفاء. وهذا الزيادة في هذا الحرف. معفو عنه عند جميع الوقلاء. ما يغير المعنى وتكاد كلمة المحدثين ولسيهم حيث التطبيق العملي. ان رؤية الحديث بالمعنى في مثل هذه الامور. يتجاوز عنها. يتجاوز عنها. ولذا مسلم قال ايش? قال بمثله. ومسلم طارة يقول بمثله. وطارة يقول بنحوه. فان قال بمثله حرفا بحرف. وان قال بنحوه في تقريب المعنى واحد في زيادة ومشابه. نأتي الان الى ما وعدناكم فيه. في الطريق الثاني. طريق الذي قرأنا الطريق الثاني الذي قرأنا في هذا الدرس. اعيده على مسامعكم. وانظروا في الطريق الذي معنا الان. قال حدثنا قتائبة بن سعيد. حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن. عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث سميل. بمعنى حديث سمي شو حديث سمي ايش اذا قال سمي على الله المحمد فقول اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة وفر له تقدم من ذنبك ننظر الاستاذ الذي معنى هذا ونقص بعض الوقفات عنده نسمع قال حدثنا قتائجة المسائل من قار حدثنا يا ياخوك يا ابن عبد الرحمن عن سهيد الاماميه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال القائل غير المنصوب عليهم ولا الله فقال من خلفه نعميه فوافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه ما ما الفرق بين هذا الاسناد والاسناد الثاني ما الفرق تفضل الاسناد. اسكلام عن الاسناد. ما الفرق بين الاسنادين? هل هما واحد ام اثنان متطابقان? ام ام متشابهان? متماثلان ام متشابهان? متماثلان لا فرق بينهما. طيب. قال هنا بمعنى حديث سميد. وهنا الحديث اذا قال القارئ غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه هل المتن هو هو؟ المتن اختلف المتن اختلف طيب تذكرون السمى التي ذكرناها في الإسناد الثاني؟ من ذكرنا نجي التي ذكرناها؟ بطائف الإسناد ماذا قلنا عن لقيسة الإسناد في هذا الإسناد الثاني؟ فضل صفيان؟ غير هذا؟ قولنا من صحيفة سهيل طيب ما في صحيفة سهيل حتى نقف على سمة مهمة وهذا مثل من الامثل المهمة لسمة صحيف مسلم قال سهيل الابي صالح في مسخته عن ابيه عن ابي وراء يغف. برقم اربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال القارئ اولا الضالين وقال الذي خلفه آمين فوافق قولهم قول طيب أهل السماء غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وإذا قالوا ربنا لك الحمد فوافق قولهم قول طيب أهل السماء وفر لهم ما تقدم من ذنوبهم ملأ سيدنا هذا نستفيد أن مسلما كرر وقطع كرر وقطع، والذي يخفاه القصب الذي يخفاه ابدى القسم الثاني. هو القسم الاول واغنى عنه الطريق السابق. قال ايش? قال بمعنى حديث سمي. هل فيما سمعتم فيه معنى حديث سمي? نعم. فيما سمعتم. قال اذا قال قارئ ولا الضالين. وقال الذين خلته امين. ووافق قولهم قول اهل السماء. غفر لهم ما تقدم من ذنب غفر لهم ما تقدم من ذنوب واذا قاي ربنا لك الحمد فوافق قولهم قول اهل السماء غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم الشطر الثاني يوافق معنى حديث ثم والشطر الاول يوافق اللفظ الذي اورده مسلم الا ان مسلم قال غفر له بالافراد وفي نسخه صهيل بالجمع والمعنى قريب مثل هذا المعنى كما قلنا فيما مضى عن ايش عن وافق يوافق فوافق المعنى قريب استفدنا من هذا ان لطيف هذا الاسناد اولا اا نسخه ثانيا في تكرار هذا يؤكد ان الطريق الاول والثاني عند مسلم باب مستقل والطريق الثالث هو بعده باب آخر لو كان الكل في باب واحد لكان لا معنى لهذا التكرار. ولذا لما رجعت إلى نسخة ابن خير الاشبيلي من صحيح مسلم وهي أعتق وأنفس نسخة في العالم من صحيح الإمام مسلم وهي نسخة خطية محفوظة في المكتبة الملكية بالرباط، فلما وقعت أول ما بدات أنظر في الأسانيين وقعت الاشتاء قلت هذه في هذا الحديث ما مضت وما مرت. هذا شيء غريب. فلما نضرت في نصة ابن خير وجدت ابن خير يضع قبل الطريق الثالث يقول باب يقول باب فكلمة باب اللي وضعها قبل الطريق الثالث حلت عندي الاشكال بمعنى ان مسلمان ذكر الاحاديث على اسر بعضها بعضا وراع ايش? راع المعاني. راع التضويب. فاضطر ليكرر ولكن المسلم لا يوجد حشو ولا لغو فما كرر وانما جزأ لما اضطر للتكرار اقتصر على ايش على ما يلزم من غير لغو ومن غير حشو وصدق رحمه الله لما قال ما وضعت في صحيحي شيئا الا بحجة وما تركت منه ما وضعت حرفا الا بحجة وما تركت حرفا إلا بحجة فهو اختفر في الثاني والأول اجتفى بقوله بمعنى حديث سمي هذا يدلل على أن اللغوة والحشوة ليس من صنيعه وهذا صنيع في الحافظ لا يعرف الحشوة ولا اللغو ومما ينبغي أن نذكر استفرادا أن من عادة المرقم من الذي رقم الحديث؟ محمد فؤاد الباقي أن من عاده المرقمة أن الحديث الذي يتكرر يعطيه إيش؟ نفس الرقم يعني لو رقم عشرين في كتاب الصلاة أو في كتاب الطهى أو في كتاب الإيمان تكرر في كتاب الجنة والنار في آخر الكتاب فمحمد فؤاد عبدالباطي يعطي ذاك الحديث اللي في آخر الكتاب يعطيه رقم عشرين ما يعطيه رقم جديد وهذه زلة وقعت له لما لم يضع رقم تسعة وأربعين بعد ستة وسبعين محمد فائد الباطل رقم أحاديث متبت برقمين رقم متسلسل لأحاديث الباب ورقم آخر لأحاديث الكتاب فرقم ستة وسبعين الذي بعده هنا فراغ نقاط شو معنى النقاط هذه انه يتبع رقم الحديث السابق ما هو رقم الحديث السابق في حديث الباب 410 هل هذا صحيح لا لان هذا الرقم ينبغي نتبع ايش ينبغي ان نتبع رقم 409 ينبغي ان نتبع رقم 409 لانه كرره حديث الذي بعد حديث سمي بس هو يكون تبعا لحديث سمي ولما عرضت احاديث صحيح مسلم حديث حديثا على صنيع الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين وجدت تشويشا عظيما وخطأا فادحا طبيعا لمحمد سؤال عبدالباق في الترقيم وجدته يخطئ في مئات الأمثلة لأن من ميزات حديث الجمع بين الصحيحين أن الحديث المتناثر في الصحيح يجمعونها فاستفدت من جمع الحميدي بالحديث في أماكن واحدة أن وقفت على إيش على التكرار فلما فحصت التكرار وهل محمد فؤاد عبد الباقي كرر بتكرار الحميدي فوجدته قد أخطأ وأبعد النجعة كثيرة وهو ليس من الحديث ولكنه مدقق في اللغة ونشر بعض الكتب رحمه الله تعالى فما زلت ما زال عندي صحيح مسلم يحتاج لترقيب جديد صحيح مسلم يحتاج إلى ترطيم جديد حتى يظهر بالضبط ما هو المكرر غير مكرر والمشكل في التكرار عند مسلم أنه إن كرر أصل الحديث سيحدث يورد مرات متون مرات لا يورد متون فيقع الأمر في إشكال إلا لمن يتتبع الأمور بالإيش بالتدقيق والتفصيل فمسأل كيف عرفنا أن هذا الحديث مكرر لما رجعنا لنسخه صهيب وإذا بنرجع لنسخة سهيد فما عرفنا ولما رأينا ان هنالك كلمة فصل قبل الطريق الثالث كلمة باب قبل الطريق الثالث فتليننا أن هذا أن هذا فيه تكرار هذا آخر طريق في حديث الباب وقبل أن نأتي للشرح وجدت الشارحه رحمه الله الإمام النووي قد أغفل غفر له ما تقدم من ذنبه ما هي الذنوب التي تغفر بالتأمين هل هذه المن? هذه من بيانية ام تبعضية? فمن قال ان من بيانية فجعل الذنوب التي تغفر هي جميع الذنوب الصغار والكبائر ومن جعل من تبعضية جعل جعل غفران الذنوب لمن? للصغار دون الكبائر وذهب الى هذا بعضها العلم ولهذا بعضه العلم ويعجبني كلام ابن القيم في غير كتاب من كتبه يقول ان الطاعات اذا تواردت في محل الذنوب فان كانت لا تقوى على تكثير الكبائر فان وجدت صغائر كف... كفرتها فان لم تجد صغائر وهي أصالة ليس لتكثير الكبائر ربما يكونوا باجتماعها مجتمعة تقوى مثل الحديث الضعيف للطرق تقوى تتنال من الكبائر، هذا كلام جميل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوضوء للوضوء كفار لما بينهما ما لم تشتر بالكبائف والصلاة للصلاه كفار لما بينهما والجمعة للجمعه كفار لما بينهما ورمضان لرمضان كفار لما بينهما والعمرة هي العمرة تصارع لما بينهما فلو كانت الذنوب التي تكفر من الوضوء للوضوء هي عين الذنوب التي تكفر من الصلاه للصلاه هي عين الذنوب التي تكفر من الجمعه الى الجمعه هي عين الذنوب التي تكفر من رمضان الى رمضان ده الكلام واحد وعبث لكن معنى الحديث ان هذه الذنوب تكفر الصغائر ما لا تشبه بالكبائر فاذا كثرت الصغائر والصغائر متجدده صغائر متجدده لا أريد أقول كبائر متجددا صراحة العافية بعض الناس تدفت معه دقيقتين بعمل عشر كبائر دقيقتين هذا حاصل يغتاب وينم ويكذب وفي و... آخره الكبائر كثير جدا وقد يقبس أي نعم فيقول ابن القيم فإذا وجدت الصغائر ما وجدت الصغائر هذه الكبائر هذه المكثرات إذا ما وجد في طريقها صغائر لتكفرها فلعلها باجتماعها يعني الصلاة للصلاة كفترة وعملنا كالصغائر جئنا للجمعة للجمعة هذا سبب من الأسباب جئنا من رمضان للرمضان جئنا من العمره للعمرة الآن ما وجدنا ضاود ما الزليل الصغائر الآن تنال من إيش بمجموعها تنال من الكبائر ولذا هذه الحديث من وافق تأمين وتأمين الملائكه قد هو أصالة قطعا للصغائر على اعتبار أن من تبعيضية فإن لم تكون تبعيضية فهي بيانية. وعلى فرض أنها تبعيضية لكنها باجتماعها من غيرها من جنسها مما فيه خير وبركة مما يحبه الله ويرضاه إذا كان العبد غير متلطخ بالكبائر وترك الصغائر وداوم على تركها وكان قد فعل فيما مضى صغائر فلعلها بالاجتماع تقوى فتنال من الكبائر والله تعالى أعلم طب نرجع إلى كلام النووي رحمه الله قال رحمه الله باب التسليم والتحميل والتأمين في قوله صلى الله عليه وسلم يعني لنا مؤاخذة التبويب لمن لنا مؤاخذة يا ليته قال باب التسليم والتحميل ثم قال باب التامين مستقل يا ليته قال هذا لكان اضبط ولكان أخرجنا من حيره التكرار مسلم لأخرجنا من حير التكرار مسلم لطريق الثاني نعم قال ابن الأول صلى الله عليه وسلم إذا قال إمام سبح الله بمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا هم نواق فقوموا بهم صلى ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا أمل نباه فأمنه فانه من واقف تامينه تامين الملائكه لهم له ما من ذنب. وفي روايه اذا قال احدكم امين فالملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنب. وفي روايه اذا قال القارئ غير المنظوب عليهم ولا الضالين فقال فقلته امين فوافق قوله قول اهل السماء غفر لهم قول أحد وفر لهم ما تفتهم من ذهبك يمكن أن يفهم وهذا من مفاتنا من قوله إذا قال القارئ وغير المغبوب عليهم يمكن أن يفهم أن هذا في الصلاة وخارج الصلاة ولكن قد يراد بالقارئ في هذا العموم الإمام القارئ يشمل الإمام غير الإمام خارج الصلاة ودخل الصلاة صحيح إذا قال القارئ لكن بالقارئ الأخرى وتقييد رواية اذا قال احدكم في الصلاة كل هذا يشير الى ايش الى اني مرد وقد تعلمنا في حمل المطلق عن المقيد انه عند اتحاد السبب واتحاد الحكم في روايتين فيجب حمل المطلق عن المقيد باتفاق من غير خلاة فقارئ اذا هنا قال إذا قال القارئ القارئ اسلحات اسحابي مطلقة في الصلاة خرج بالصلاة اذا قال احد في الصلاة. مقيدة في الصلاة. الحكم واحد. والسبب واحد. فاتحاد السبب مع الحكم يجب عند علماء الوصول حمل المطلق على المقيد من غير يخلات بينهم. وهذا مقوي ومؤيد للقول لان وافقة التأمين انما يكون في داخل الصلاة لا خارجها والله اعلم. ما? حديث أن موسى حذار تشهود إذا قال عليه ولا الضالين آمين. في هذه حديث حذار تشهيد على الفاتحة للإيمان والمغضوب والمثلث. وأو ينظر أن يكون تأمين مع تشهيد الجماد لا قدره ولا بعده. في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التحليم هذا الكلام تذكرون ما تقلنا فيه ليس بذات هنا إذا قال الإيمان صمع الله الحمد فقول اللهم رب لك الحمد وفي نفس الحديث في الرئيس إذا أمن فأمنوا فهذا ليس بذات ومعنى إذا أمن فأمنوا الإيمان يسبق النوم من الحق بل سمعت شيخنا مرة يقول لا يبعد عندي ولا سيما في هذا الزمان الذي انتكست فيه الأمور فأصبح الإمام مأموما وأصبح المأموما حال التأمين لو تحصل مخابج الدنيا لو يجدنا عند التأمين أن الإمام يصبح مأموما وأن المأموما يصبح إماما فستمعك الشيخ مرة يقول رحمه الله تعالى اعني الشيخ من الوالي رحمه الله تعالى يقول لو قيلة اما اذا امن فامنوا اي بعد ما تسمع الامام لكم امين قل ابدأ بامين لما كان الكلام بعيدا وقال وهذا القول يذكر الان ونسيما عندي ايش مساوقة الامام يا ليس المأمومين يا ليس المأمومين يساوون الائمام في التأمين على كلام النووي ولكن المأمومين ماذا يفعلون؟ المأمومين ماذا يفعلون؟ يسمكون وتأملوا معي من حيث بطريقة العملية كيف تساوي الائمام لا يمكن الا ان تسمع ثم تلحق فعلى هذا يتفق المعنيان انت شاo recycled artificial انت و supportsdledم هل هذا يمكن؟ لا يمكن الا ان تسمعه فإن سمعته البداء ويا يا ما حسدنا اليهود على شيء كما حسدونا على التأمين وفضل هذا التأمين أنه يغفر الذنوب ما تقدم منها وتفقدوا تجدوا واضحصوا أنتم تأمينكم أنتم اليوم في طلال العشاء تجدون كيف ستؤمنون لا أريد أن نقول خلاف هذا فحتى تحصلوا السمرة العملية من هذا الدرس والعمل أحسن من الفهم صحيح؟ بل هل المراد من الفهم إلا العمل؟ يا لو عندنا رجل يحفظ عشرة احاديث بالاسناد في فضل سلطة الضحى وعندنا واحد لا يحفظ ولا حديث سلطة الضحى لكنه متيقن انها من الشر وهو يصليها من أفضل؟ الذي يحفظ عشرة أحاديث ولا يصلي ام الذي يصلي ولا يحفظ؟ الذي يصلي فأنتم الآن تعلمتم ولا, ولا نقول هذا في إيش في هذا المسجد الذي ان شاء الله له من اسمه كبير ونطيد ومسجد السنة ولكن ان شاء الله في كل المتاجد سنة نحية وليس القطيع به الصلاة انما في كل الصلوات فينبغي ان ننتظر حتى نسمع تأمين الامام الامام كان الله في عونه ولا يصيب اذا كان مثل نفسه قصير القرأ والضالي فيها مدود مدلازم في حركات عارض من السكون فيشاد نفسه عن القطع فلم يقرأ على اجعلوه انتظر حتى يوقف من رسه ثم يقول امين فماذا سمعتموه امين يقول امين ابدأوا ابدأوا وراه وقولوا امين فهذه المسواة على هذا المعنى المذكور محمودة ومعدها غير متصورة والله تعالى اعلم نعم قال وقد قدلنا في الهاجة قريبة في حديث يبي موسى تباب التشهر ويصنل الإمام الممتنزل تحرم وكذلك المهموم على المذهب الصحيح هذا تحصيل مذهبها وقد اجتمعت الامة على ان المفلد يهمه وكذلك الامام والمقوم في الصلاة السرية وكذلك قال النمو في الجهرية ما يخفى علينا امر وقد يخفى علينا اخر وفاتنا التبديع عليه في الشرح الاول ان التأمين يكون في الصلاة الجهرية دون السرية جهرا لقول النبي اذا قال القارئ غير الموضوع عليه اقول امين وما تجهرون لما يجهر الإمام لما يقرأ الإمام إذا قال إذا سمعتم القارئ فيفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال القارئ وغير المغضوب عليه أن التأمين لا يكون في السرية وإنما يكون في الجهرية وأما الأمر الثاني فهو الذي ذهب إليه ابن حزم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فيرى ابن حزم رحمه الله تعالى وقوله يطابق ظاهر الحديث أن الإمام إن أمن فحينئذ يجب على الماموم أن يؤمن النبي أوجب التأمين وعلق الوجود على ايش? على تأمين الامام. طب الامام ما امن. نحن نؤمن. لكن الظاهر ان خطب التأمين. ان لم يؤمن الامام في حقنا ليس على الوجوب. وانما على ايش? على السمية لان النبي كان اذا قرأ غير الموجود عليه من الضالين. قال امين. رفع بها صوته يعلمنا ويعلمنا. كما قال ائل بن حجر. رفع بها صوته يعلمنا او يعلمنا فهذا الفعل سنة جهر الإمام بالتأمين أو لم يجهر وأما إن أمن الإمام فقد أمر النبي ان أمنى أن نؤمن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن أمنى أن نؤمن فحينئذ التأمين لا يكون في السرية بالجهر وإنما يكون تأمين بالإيش بالسر في حق المنفرد في الجهر والسر وفي حق الإمام وأما في الجهرية إن أمن الإمام فنؤمن ايضا بالجهر كما يجهر والله اعلم نعم وقال ما يكون رحمه الله تعالى في رواية لا يؤمن الإمام في الجهر وقال ابو حريصة رضي الله عنه والخوصيون وما في رواية لا يظهروا التأمين وقال وقال الحقيقة نبرت في ذلة هو فوجدتهم يعتمدون على حديث ضعيف ويعتمدون على أصل ما ينبغي أن يعتمد عليه يقولون في رواية عند وائد بن حجر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما ما بها صوته برواية ضعيفة لم تثبت في الإسناد يخفض بها صوته غالي واحد وقالوا التأمين دعاء ونصدف الدعاء ليش السر قال والروايات تعارضت رواية تخفض بها صوتها رواية إذا أمن فأمنه روايات تعارضت فعند عرض الروايات نرجع للأصل وما هو الأصل السر هذا خطأ لماذا هذا خطأ الحديث ضعيف حديث الصحيحين فيها الجهر البخاري بواب باب جهر بباب التامين البخاري برهن بالأدلة العملية وكأني بالبخاري لما أورد وكان بالبخاري لما اورد مجموعه من الاثار عن الصحابه يريد أن يقول أن الشيء المعمول به عند السلف الايش الجهر والبخاري رحمه الله ينال من الحنفيه بادب وطرق خفيه في كثير من الاقوال التي ردها في التعليقات كان يقول قال بعض الناس ويريد بقوله اذا قال البخاري في قال بعض الناس يريد من يريد اهل الراي الكوفة، وقد ألف الغنيمي الميداني المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري كتابا ثمى كشف الالتباس عن قول البخاري بعض الناس وذكر 25 موطنا في صحيحه البخاري ذكر فيها قال بعض الناس ولما ذكر قول بعض الناس تبرهن عنده بالتتبع أنه يريد حنفية أنا يريد الحنفية هكذا من المخاري لما علق الأثرت صرعتها التي القيتها على مسامعكم كانه يريد ان يقول ان هذا الحديد محكم صحيح معمول به كان يدعو إليه بن عمر ويحب عليه وكان ابو ريا قال الخف الصلاة يقول الإمام ما تحول التأمين ماذا ماذا يدل هذا يدل على ايش وكان الناس وجد في المسجد كان أبو زبير يظهر كانوا يلجأ التأمين أمر معروف فأذلة الحنفية وهو رواية عن مالك أذلتهم على القول بأن الإمام لا يجهر بالتأمين وأن المامومين لا يجهرون بالتأمين في السرية ليست بصحيحة والادله الصحيحة الصريحة ان الإمام يجهر وأن الماموم يجهر والله أعلم نعم طبعا لا يفوتنا استطراضا نقول الراتل قبحهم الله يقولون من أمن في صلاته فقد بطلت صلاته قال ليش قال لا التأمين له ذكر وله قران ومن تكلم بكلام له ذكر وله قران صلاته باطلة هذا مذهب رديء لدلة صريحة الصخيحة على خلافه نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم من وافق قوله قوم الملائكه ومن وافق تأميرهم تأميرا ملائكة معناه وافقه في وقت استأمير فأمل مع تأميره وهذا يؤيده روايه وافقت احداهما الاخرى نعم هذا أيضا الصحيح محتمل ولذا بوب الامام ابن حبان في صحيحه لما روى هذا الحديث فقال ان الملائكه تقول آمين من غير علة رياء ولا سمعة ولا اعجاب بل تأمينها يكون خالصا لله عز وجل فاذا امن القارئ من غير ان يكون فيه علة من اعجاب او رياء او سمعة كان موافقا تأمينه في الاخلاص تأمين الملائكة فالقول إنه قول الشارح وحكى قول عياض قاضيات بسبوك القروض هذا المحكي عن ابن حبان هذا القول ابن وبنحبان حمل الموافقة موافقة ايش موافقة الصفة والصفة المرادة هنا عدم اليقظة وعدم الغفلة اليقظة وعدم الغفلة ولا يوجد انفكاح كلي عن الصفة والوقت بينهما نوع تلازم بين الصفة والوقت نوع تلازم فحتى يقع التامين في الوقت ينبغي ان يكون المستمع يقظا حاضر القلب بعيدا عن الغفله ومشابه نعم قال ف... وصلى الاتهاب الى الملائكه فقيلهم الحفظه وقيل غيرهم الغيرهم المتعاقبون الذين يتعاقبون في البشر في الفجر والعصر نعم قال صلى الله عليه وسلم هو أن تقوله قول أهل السماء وعجاب الأولون عنه كأنه إذا قال أن حضرون من الحف قال أن تقولهم حتى يذهب إلى أهل السماء والصواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماء المراد بهم الملائكة فالالف صلام في رواية الملائكة رؤية أهل السماء فالمراد بملائكة هم أهل السماء والملائكة هالي فهلام الظاهر أنها للاستغراق الاستغراق هالي في الاستغراق كل ملائكة أهل السماء استغراق أهل السماء الملائكة جميعا لو قلنا العهد نرجعنا للقول بايش بالملائكة المأخوذين ومن هم المأهوذون غير مذكورين فأهل السماء اطلاق جميعا وعيلول ملائكة الجنس هالي فهلام تدلل على أنهل الجنس وتشمل جميع الملائكة والله تعالى أعلم. نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي ان يعلمه طلبه العلم ولا سيما طلبه علم الحديث ان ابن شهاب الزهري يكثر من بيان المعاني الغامضه في الاحاديث وغالبا المعاني الغامضه عند ابن شهاب يدخلها في مثل الحديث وادخال الراوي في لفظه في مثل الحديث ماذا يسمى عند علماء المصطلح ادراج فاذا إذا طالب علم الحديث ولا سيما المخرج للحديث كان في عنده الزهري فينبغي ان يحذر من ادراجه ينبغي أن يحضر من إدراجه وان يعرض رواياته على روايات غيره وان يخرج زياداته وينظر فيها بعين فيها فحص هل هي من كيسه هل هي من تفسيره أم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمسلم هنا الإدراج من ذكائه كيف جعل الإدراج في الحديث الآخر وفرح به. وذكرنا لكم من سمات فك مسلم أنه لا يحوي إلا الحديث المرفوعه وإن ذكر شيء غير المرفوع فإنما يذكره تبعاً والأشياء الغير الغير التي تذكر في بعض الآثار وايضا إدراجات مثل قول ابن شهادة. هذا قول من شهاب هذا ادراج هذا ادراج وهذا من دقته رحمه الله نعم قال قول ابن شهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العليم معناه ان هذه سنه تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وهو تسليم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امنت الامام فامنوا ورد لقول من زعم ان معناه إذا دليل على قراءه الفاتحه لاتسامي لا من دليل على دلالات اللازم لا تقرا التامين الا يسرقه ايش إلا قراءه الفاتحه هذه تسمى دلاله اللازم باقي وقت دقيقة. طيب إذن نقف إن شاء الله عند الباب الذي يليه وفي درسه القادم إن شاء الله نقرأ الأحاديث باب اهتمام الكموم بالإمام ونقرأ الشرح إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم ألاس لك في ركع المعتاد والرجاء عدم العتب عليهم انا منه يستطيع أقرأ الأسئلة ولكن يجيب على الأسئلة في درس الجمعة شهد الفجر ويجيب على قسم كبير بإذن الله تعالى منها وهناك منحوضات لبعض الإخوة حول بعض الأشياء فمثلا هذا أخ يقول والمثلة تكلمت عليها مرارا وتكرارا يقول هل الجهاد منسوخ عن طلبه العلم؟ والمسلمين يقتلون في فلسطين والعراق وفغانستان ونسألهم شيئا عن الأحداث الأمر في الحقيقة يعني القول بأن الجهاد منسوخ كفر القول بأن الجهاد منسوخ كفر بالله العظيم فيهة القرآن محكمة ولكننا أزعم أننا قوم عمليون أزعم زعما أننا نمتاز عن غيرنا أن الجهاد ليس مدخذلا عندنا وانتكلمنا فيه نتكلم فيه في حينه لما تفتح أبوابه وإذا أردتم أن تعرفوا عن السلفيين وغيرهم فانظروا المجاهدين في أفغانستان وغيرهم من البلدان وقارنوا كم ذهب من السلفيين وكم ذهب غيرهم تعرفون من الفاضق من الكاذب أما أن يصبح يعني مصطلح الجهاد مصطلح دعاية وإعلان ومصطلح يوهان فالمسلمون يرون كما حصل في إحداث العراق أن الجهاد مع صبام واجب وآخرون يرون أن الجهاد ضده واجب وهذا ينعث جهاده بأنه شرعي وذلك ينعث جهاده بأنه شرعي هذا خلل في المفاهيم وهذا ابتذال لمصطلح الجهاد وأنا أظن أنه إن وجد وقت الجهاد وهي أتلئ الجهاد فمن العوائق عن الجهاد في سبيل الله ابتذال المنتفعين له كان الناس قديما كان العلماء لا يطلقون الجهاد الا في الاوقات التي يراعون فيها استعداد الناس وانهم مؤهلون كثار الواجبات كثار الواجبات ولذا من بديع ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميني رحمه الله تعالى في كتابه ربع البكري الجزء الثاني تيميني صفحة 600 قال ولما جاء الكثار الى بغداد قال رأى اهل العلم والمكاشفة من اهل البصيرة ترك الجهاد ما الذي قال ابن تيميني قال لأن الناس كانوا يلذون بقبر أبي عمر ويقولون يا يلائدين بقبر أبي عمر اطرب عنا التكر كانت عقائد الناس فاسده إذن نحن نقول لاخواننا في العراق وقدمنا هذا نصيحة أنتم الآن في فرصة في أن تعلموا الناس دينهم وأن تعلموهم التوحيد وأن تصوبوا عقائد الناس ودون ذلك لا نفرح نصر الله فنحن نذل الناس الطريق الصحيح لا الناس لا نخدع الناس لا ليس لنا مكاسب بل مناصب لا في أمن لا في كلامين عن الجهاد ولا في عدم سلامين عن الجهاد فيشهد ربنا أننا صادقون إن قلنا ولا نعتبر أي اعتبار لأي جهة ولأي شيء إن تكلمنا بالمنع أو لا نقول بالمنع لكن نقول أن الأمة اليوم تحتاج إلى مقدمات الجهاد وأن الذي ينفخ فيها الجهاد كما نريد أن يدخل ابنه الصغير إلى الجامعة وهو لم يهيئ لهذا الأمر وغيرون يتكلم عن جهاد قبل الانتخابات وحتى يصل إلى المناصب والمكاتب. تكثر الارصده وأنا أقول هذا لذلك لا أزعم زعما إنما هذا أمر واضح جدا ابداوها من حماة وانتهوها فلسطين لو أن الأموال التي قدمت لفلسطين لو أن بيخذ معصاها في المجلات لعل كل فلسطيني بيطلعه كذا مليون بينار من أول قضية للآن حقيقه كل واحد يقولوا كذا مليون من اول ما قامت وذكر البشير شر ابراهيمي في بعض مقالاته في بعض الجرائد كان ينشرها ان الناس في زمنه في اول القضيه كانوا يقول انا لا املك شيئا الا اني تبرعت بمكتبتي وابقيت نسخه من المصحف القرآن الكريم ونسخه من صحيح البخاري وصار مكتب قلت بعوها ورسلوها لفلسطين وفعل هذا عشرات وهكذا كان يفعلوا, يفعلوا السابقون لا ننسى اخواننا من دعاء نتوجه الى الله عز وجل في وقت الاستجابه اخواننا بحاجه لدعاء تخيل لو أن الماء قطعت عن بيتك يوم ولا ساعه ولا ساعتين كيف يكون حالك في بيتك وتامل حال اخوانك في كثير من البلدان مشردين لا يجدون ماوى ولا يجدون طعاما ولا شراب ان يكون هنالك حس بالمسلم مع اخواني يدعو لهم ويشعر بشعور أمر حسن لكن ان لا يعرف واجب الوقت ولا لا ينشغل بواجب الوقت وأن لا يضع الأشياء في أماكنها فهذا أمر مردود وليس بمقبول جاءت عدة أوراق في هذا الموضوع فتكلمت هذه كلمة واخترت الأسئلة تخص موضوع الدرس إذا لم يؤمن الإمام فهل مؤمن؟ سبق الجواب صحيح؟ سبق؟ طيب الأخ السائل وصله الجواب مؤمن على وجه سنية هل يجوز الإمام أن يكون دندنه في كون صلاة جهرية تذكير الناس أي المصلين بقول آمين ليوافقوا تامين الإمام ليس كل صلاة وإنما إيش حتى يعلمهم السنة الناس يسبقون الإمام للألفة والعادة يعني واحد يقول آمين هو غافل تفوته الأجر الغفلة فالإمام يذكر لا أمر لا حرج فيه مثل تذكير الناس بكشيء صلاة الجنازة لو أن طالب علم يعلم أن من وراه طلبه علم لا يشره تدير لماذا يذكر لكن إن غلب على ظنه أنه هناك أناس يعرفون صلاه الجنازة يعلمهم يذكرهم لا حرج ولذا الإمام يذكر, يذكر يذكر يذكر حتى يجعل هذا الأمر في نفس عاده عادة الإمام يحتاج يتعب بأسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع بالكثير شهر كل يوم يركز على هذا المثال وكل يوم بعد الصلاة وقبل الصلاة يذكرهم حتى تصبح عادة حتى يعني تصبح يؤود الناس ان التأمين لما واحد يأمن غافل واحد ولا اثنين يأمنوا ويطلع صوتهم نشاز والكل يأمن بعدهم تخجلوا مرة مرتين ثلاثة اربعه بيصير عندهم مؤمن بيصير عندهم من يقضى اما ان يكون كل من وراه لهم مغفلة مغفلون ليسوا على يقظه هذه مشكلة هذه مشكلة فأنتم طلبة علم فعلموا الناس الآن في الصلاه علموا الناس بأفعالكم علموا الناس بأفعالكم هل حديث اذا امن الايمان فامنوا فان وافقت ايتام الملائكه تقدم من ذنبه هل غفران الذنوب يكون في الكبائر في الصغائر طالب العلم لا يكتب السؤال حتى ينتهي الشارح من شرح حديث انا احسن ظن بالسائل فاظن ان السائل كتبه قبل أن يتكلم ولا كتبه بعد ما يتكلم مشكلة انا <تصفيق> أتكلم <تصفيق> هذه مشكلة فلعل السائل سأل بعد أن تكلم إذا استخدم اكتب السؤال قيد العلم بالكتابة اكتب السؤال لا ترسله احدسه ارقيه فان جاء الجواب مزقه. جعله بجيبك وإن لم يجب جواب قدمه بارك الله لي ولكم إذا لمجهر الإمام بأمين هل أجبر مأموم سبق الجواب نعم هل أقول أمين عندما أتيقى من سماع الإمام لا لسه. من آمين؟ لما تبدأ تسمع آمين أنت لا تميز يعني ما في فواصل لما تشعر من بدأ أنت إيش؟ أنت الحق ما حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام هي واجبة في القراءة من واجب. كلام كثير وطويل وتكلمنا والقلب يميل إلى وجوب القراءة والمثال المسائل التي تقبل الخلاف والخلاف فيها يوم وهي أشهر مثال على تزاحم الادله في المحل الواحد فمن قرأ فقد سعد الاحوط وهذا الذي يراه صوابا. أعني قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولم يترك الإمام وقتا ومن لم يقرأ فصلاته صحيحة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه